ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ قُلْ عِبَادُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ سَأَلُوكَ لِيَجْرِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نُزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا بِيشَاءَ اللهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِك وَيَمْحُو اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكِ يَا مَاتِي انَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو وَعَنِ السَّمَاءِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَذْكُرُ والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق قَالِ عِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءٍ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ بير تصيد وهو الذي ينزل اللغيث امبا بعد ما قنطوا وينشئ رخمه وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدٌ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ صيبنت فبما كسبت ايديكم ويغفر عن كثير وما انتم بمع يُزِينُ نَسِيلَ الْأَرْضِ وَمَا نَكُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ